الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو مضل ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله ما سلك قومه الا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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لما السي وحفتم لا اجاذب لغه المرا من ادله الحكم الحافظ احمد بن علي من حاجه اسقلاني جيشتنا دي الترمذي وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبره من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر طوند صلى الله عليه ونهي قدغيك قديا لفلوشتني جنم وعزل جنم التي لا يعلم مكيلها نازع ذي وسند دونما سند بتشيلوه حنا وزنقي كما ذم وزن دارنا يعني لجوترا درزنيا بلام أو كدير أبو تأكل التي لا يعلم مكيلها تششلاقي نازع بالكيل من التمر دوك لي بوب بيواني اوختي طبعا سوبر أو سوبر كم صور. ما ار دار وعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثل بمثل وكان طعامنا يوم اذن الشعير نفرنوا جابوا في قم بريخواي بسلا الله وعندن يفرمو خوارد دل بخوارد روكوا يك ما ماسيس يا دلوقا كان طعامنا يوم ما او الشعير أو وقدي خواردني مزبو خواردي ما وعن أبو طالب بن عبيدة رضي الله تعالى عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثنا عشر دينارا وظالي كري عبد رضي الله عنه استجب مثل أمم خن عقلكم قلادة يعني خن عقلك بدوا عشر دينار يعني زيادة فيها ذهب وخرز الزيري تدابو وميروش تدابو ميرو او ميرو ميروش ميلوكانوانه مرواريد شديال موري اجادي عندك موري بنلخ عندك موري اجادي ففصلتها فوجدته بها اكثر من 12 دينارا ديتم زياده دوازله ديناري كده ازيركك فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم امنيش بابلو يا قمبلي قوان فرمو طلاب ارموه فاشاره لا تباع حتى تفصل ناقلو حتى تفصيلي ندريته الزيارة كيفية ديني ميلو كامل ززا وكشف ززا ند تيكال ركبة كاملية لبنو مقابل لهابي وعن ثمور ابن جندب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ناقل بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الخمسة بيعمل بيه قاصر مني الحيوان حيوان بحيوان بقر زوجتهش ليه؟ ما عاجمان ليبي. الحيوان يعبدو ربانه. قال شيء بدو قال بدو الحيوان مثل حيوانك مع <تصفيق> أو بقرة ده حيوان بحيوانك بروسلا إيه سلفوها خلص خلص <تصفيق> حيوان بحيوان خلص حيواني <بعيواني دي. تصفيق> دو حيوانك مودي سالش خالك برضه بقر بقر مثلية عمر رضي الله تعالى عنه قال عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينه واخذتم ادناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجياد سلط الله عليكم ذلا لا يزح حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابن ود من روايه نابع عنه وبه اسناد مقال من العين وهو النقد قال الجوزجاني انا اظن ان العينة اذا اشتقد من حاجة الرجل الى العين من الذهب وهو رق فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي يحتاج اليها وليست به الى السلعة حاجة اه يعني اتو حاجة انشي يكريه مخصدني او ايه بخريه بذبو قرد انشي يكريه او اذا ليد اكرم دو اعدت فلوش مواء باقبار يعني بحازر دي ب صد صد كذا دولار يا كذا أمير بقرت بسند دي صد كذا دولار بحازري بصد دولاري لي فلوس ترى أي سباقية ورق صد كذا سكذا رخ نه قرض ب ها قرض بحازر واضحان نعم نعم أو مبالغة في باد في السباقية دامو تبادو ورقيد ورقامني إيش أبوه إنه أبوه مبالغة بالضبط أوه خش رعية إذا ما قبل بوي خبيك وقدم أذناب البقر يعني بس خلي شيء دنياه يبون أذناب البقر ليك يعني زراعات وحيوانات بس <تصفيق> وتركتوا الجهاد ليك واحدا زيادة كاتك زيادة مرض مرض سلط الله عليكم ذلًا خدايب الأرض قائر ذليليك على البسر داديني لا ينزعه حتى ترجعه إلى دينكم ما العلم؟ لأنه يمكنك أن ترجعه إلى دينكم بقوة إذا أبريل جهادكم سألت عن ذياد هنا فأنا أبريل أن ترجعه إلى دينكم لبالوين أو دقي الزهاد مرضو عين الزهاد يعني دين لبالوين باب الدين كادك مرضو عينا كادك مرضو كيفاهي دلتواني بيجزعك الى الدين بلام كادك هو مرضو عي اقد شملان بنا سلب لابن تيمياء برسيل رحمتي خالي السلبية قلت انا اي امام ايه, آيه. آيه. مزموعك فقير هنه فقير اقد نان باعلان يالمت يالاتين لبرسال دمره بلام مزموعك مزاهدش هنه شر لكم اقراتو وعندما يسعى لين ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي يارمتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي هر نفر سام ببرن، ولی امکانی که یارم نتیم جایی کنن دری، آو وقتی آوان دوستم نکنن در کت، امان به آدمی تن کرینو برایش تن لش دادی، آو وقتی یارم نتی و آنان دری مقال، نگه استخلاق کان که مثلا حذف داری تن مطلب تو حذف، برو برایت فقیدن. آو کلمات تو حقیق نوریده باطل. کازیم به آوانیا، کازیم لوی خالق خلق دسlà ما في عمره ، يجب أن نبقى إدى إ palace إمام الإبو خلالت جبها على ذكر إن savaشوا سيريا ب الأفل فنحن علم اقتبا يحاولك وعندما أفعل لذين ن Howard � أوروبا لا هدى الي عزي لي من واليا أحمد نعوم من رواة عطاء ورجال ثقات وصحاوة مقطعا وأنا بأيام أحمد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع الي أخي شفاعة فهد له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرِّبَى روا أحمد وأبو داوود وفي إسناده مقال شغل باني بصحيحانه أبو مامت بأهل رحمتي خاله سامي دبر ميثر كبيه من بريخوا صلاب المرودي من شفعة الي أخي شفاعة هري يكك دابني كابلا يقول ناجي وصيفينيا دسي على المجيلاتن هاي طلبة لكل واحد ناجي سكر عميلكين دوكس يذكرتن ورد جدي بعاستي فهدا له هدية لقبيلةها دتي هدية شلو دبخ ليركانا بنيه هدية باعنية لو يلا لو دقيلو يبت لو يلا لو دقيلو يبت فقد أتى باب العظيم من أبواب الربه يغلب ابا بكر بن ربيعه اكريا بلان دومش ديق انا حديثه صحيحه حتى نقسيره سنه استنادكي بلان زريويا انسان يالمتيك ذاتن بلان لركانا كي شغل وكد او يعني مات ذاتن كانه هو مقابل هو ما قالش ان شاء الله تعالى له وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي پیغمبر عبد الله بن عمرو الله بن بيت تمام عبد الله بن عمرو لطيفه جديد خوش عبد الله بن بن عاص صحابه بابي شي صحابه بابي لي كابليش مذيب كابليش بس اكامل لي بقول بابي صحابنا بران بابي لي هل وقتي خويه وقتي موسى مر العاص عاص قريش قاموا ده الناس دبرني اللعنه في خواي لعنه بي... او قصير رشوي ده او قصير رشوي ابو دي وحس... وصح وصح ها هو بلام يكبابتيا حقا شي او حقيان الناس داياو لون مونا كراكيتو نوت نوع تبي الزكاة نعمه ولا شيء ورد الجريء لا كلية طبعا ورد الجريء نوع تسير لا كلية طبعا ورد الجريء كونه تنو نوع تبي الزية وليانة كتير لا كلية حق خوش يورد الجريء أجراتو صدق ولا داك أبله شي لو أو حق خوش بكر ينيرني واه كركل لا حق أو نقطة جيمي ما وعن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز زيشا فنبذت الإبلون عين الله يقول عمره جيرتها ورسول الله تعالى فإن كبير قرائص الله تعالى فرمان يقول كيف حالك زيش آماده فكاتل فنبذت الإبلون فأمره أن يأخذ على قلانص الصدقة فرمان يقول كيف حالك صدقة والجلي قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين الى إبر الصدقة، أمن عشت لك بدو عشت لجوريوه درسته، لو لجوريوس رتبه سلبه أبو زاد وياه لغنمتكي مثلاً بعشرين هير، ثلث مش دار يا كريدة، هو بيشتغله كل غنام تدوان، ده يجورمي وكل دو بدو عشتكي ده يدو خسكي. بلدك أنت بريك بيتنا. ديك إيش قال مين بيقدر لبني ياتي مقابل يجي كده دو درسته أول جواه هو أن يأخذ على لو يصداقي لازم أو كان صدقة. بابي صداقنيه. يا غني ما ياموي. فلما أه أوزيدن فقال كنت آخذ البعير بالبعيرين أمن ذات عشتر من بدو عشتر دجوريوخ خلاص عشتر عشترية عفّالي عف بلى تبينه ذبيذين يبلطه ناقة إنه سعيد فأنا سعيد ناقة بلى فاا قارئي أنا يد بدو أنا ودكت درستا حديثك أشتغل بعديش الرواة الغليل بحسن الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نا رسول الله صلى الله عليه وسلم المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمرن كيلا بغمبلي أولاً ما هي المسابة؟ المسابة نفسية كهو أو حائط يعني بستان حائط يعني باخ لازماني على حائط يعني باخ أكد دي أو باخ كي سكاتل إن كان نخلاً بتمرن كيلا بي فروه شي بطس بخورما أو إيسف دارية بخورما دي قورتو مقابل وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيله ايان دي سغاتن بقوي ميوجه او تريا دي غورتو بسي بس ميوش وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام اجر زرع يجبن دي غورتو بخاردن نا عن ذلك كلي لهمو انه يكدي لو انا هذا هو وكان دبلوي بمقدار قر ديال رنيه لما تصند لو تصد بداري ويا أوك يا نا، شاب كا يا لو ما ده ده, ده ك ما زندكر، تيانك يبقى عشا. ما لو لو عليه خساره دي ايش هو مكة بي سعد بن رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى عن اشتراء الرطب الرطب بالتمر اا يجلب يغمركوا يعني كريني الرطب بالتمر رطب خرمه يا بس بالتمر باقصف اه وش فقال اي بكون منين بكون بالضبط قال اي انقص الرطب رطوبه الى يابس فمو اي رطابكاه يا شق بتوكم دقيقه انا قالوا آه. نعم بالك كم دكه فنهى عن ذلك ما يدك كم دكه كما ادم كم دكه نهي نكس. مثل مثلي يا راوغ الصحو ابنه المديني والتلمذي وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيء الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين روه إصحاب والمزاد يستهد الضائف هذا الضائف لا معناها كي صحيحة ناكي يغمبري غزم قرد بقرد بقرد ليتوا يعني بقلوشته كي يستهد قرد يذكرون أولا يذكرون أولا يذكرون سبحانك الله ونحمدك شبه لا إله إلا, إلا أنت نستقلك ونأتوه إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين